بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أمر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ذُرَهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضَرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 حتى إذا كنتم في الفلك وجرئين بهم بريح طيبة وفرحوا بها, وفرحوا بها جاءتها ريح جاءت عاصف وجاءهم الموج. وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ من كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدين دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء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 وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت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 وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهَ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهِ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُكَ أَعْنَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِعَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَن تُمْ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَن بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إلَيْكَ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 قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا الا ما شاء الله لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاطرون ساعه ولا يستقدمون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 ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك حقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون الا ان لله ما في السماوات والارض أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ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 وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصار من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا, ثم قضوا إِلَيَّ وَلَا تُنْفِرُونَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٌ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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعني سبيلا الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى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 قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون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 فَلَوَلَا كَانَتْ قَرِيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيمانُهَا إلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمْ مَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ لَمْ مَا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إلَى حِينٍ